السلام كتاب الأحكام آياته ثم فصّلت من الذي الحكيم من خبير ألا تعبر إلا الله إنني لكم من هنا وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْقِهِ إلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَىٰ عَنْ حَسَنٍ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى يُمَتِّعُكُمْ مَتَىٰ عَنْ حَسَنٍ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى وَيُرْتِكُ فضل, فَضْلٍ وَإِن تَوَلَّوْا حَيْمَنِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ هذا يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو ألا كل شيء قدير ألا إنهم يتنون صدورهم ليستقفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذلك الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء إن يبلوكم أيكم أحسن عملا وَلَئِن كُنْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْسُبُهُ إِلَّا وَهْمًا أَلا يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوث كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني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 إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين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 ومن طبّله كتاب سائما ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُو بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّوْعِيَدُ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِنْ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أقاطع عليكم عذاب يوم عظيم فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَاعَكَ إلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُونَا بَادِي الرَّأِي وَنَرَانَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَمْيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمُكُمْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقون ربهم ولكني أراكم قَوْمًا تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خبائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لي يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكسرت رداننا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجراني وأنا بريد يَا إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمن فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُرْقَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ من قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ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 قل نحمل فيها من كل زوجين شنين وأهلك إلا من سبق عليه الطول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقالوا اركبو فيها بسم الله مجرىها ومرسها إن ربي لغفور رحم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 وحال بينهما الموج فكان من المورقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين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 قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمشهم منا عذاب أليم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 يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا علم لي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مجرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون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 اِن تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُم مَّا اُرْسِلْتُ بِهِ اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِف رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَقُومُ لَهُ شَيْءٌ اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ امْرُؤُونَا نَجَّيْنَاهُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ وَاتَّخَذُوا عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ فَأَطْبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ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 ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما نبس أن جاء بعجل حنيف فلما رأى لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قومه نوط وامرأته طائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أعند وأنا عجود وهذا بالي شيخا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 إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في القوم نوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا نوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصير وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم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 وإني أخاف عليكم على هذا يوم من محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا ترفسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كأنك كما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لئن أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن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 ويا قوم لا يدرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قول نوط منكم ببريد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم وجود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإما لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي عز عليكم من الله واتقلتموه براءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني هامل سوف تعلمون من يكتئي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وأرتفعوا إني معكم رقيب ولما جاء وَعَفْوًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَّا وَأَخْلَتَ الَّذِينَ ظَلَمُوا صَيْحَتُهَا أُسْدِحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا الْبُعْدَ لِأَنَّهُ كَمَا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان المؤمنين إلى ونلئه الأمر في العون وملئه فاتبعوا أمر في العون وما أمر في العون برشيد يقرن طموه يوم القيامة فأورده النار وبأس الورد وأتبئ في هذه لعنة ويوم القيامة بإسرس المرفوض ذلك من أنبلاء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهة التي يدعون من دون الله من شيء لم جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبية وكذلك أخذ ربك إلى أخذ القرى وهي غالمة إن أخذه ألم شديد إن في ذلك لآية لمن خسف ذلك يوم جنوع له الناس وذلك يوم مشهود وما نأخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكله نفس إلا بإلمه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيق خالدين فيها ما دامت في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين شعدوا الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير محدود فلا شك في ميراث مما يعرض هؤلاء. وإما لم نفقوهم نصيدهم غير فنقوف ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لفري بينهم وإنهم لكي شك منهم وَإِن كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَغْفِرْ كَمَا أُمِرْتَ وَتَّبْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تُطِعْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تُكْمِلُوا إِلَى الَّذِينَ هُمْ فَتَمَسَّكُوا مَأْوَاهُمْ وَمَا لَكُمْ مِنْ فَاهْلِ الْبَيْتِ أَوْلِيَاءُ ثُمَّ لَا تَنُصَّرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ صَرْفَيْنِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ السيئات ذَلِكَ ذكرى واصبر فإن الله لَا يضيع أدر المحسنين فلولا كان من القرون من بقية ينهون عن فساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين وله ما أترفوا فَيُهْلِكُ الْقُرَى كَطِرَامِهَا مَسْحُورُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحدة وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ فَنَقَّدَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَنَّ لَهُ النَّمَلِينَ الْجِنَّةِ وَالْمَسِيَّةَ مَعِينٌ وَكُلَّ النَّقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّشْوِ مَا نَتَّبِتُوهُ أَدَتْ وَجَاءَكَ فِيهَا الْحَقُّ وَنَوْعَهُ وَالْكَرَارِ الْمُمْنِينِ وَكُلَّ الَّذِينَ لا وعملوا على مكانتكم إنا آمنون وانتظروا إنا انتظرون ولله غير السماوات والأرض وإليه جرم كله تعبده وتوكل عليه وما ربك بغرق عنا.